يا الله يا عالم خفايا النية فالزيت لك رفع عليك يديه وقل لك يا من خلاك تعظامي اصل كتاب ظفر كل ذنب بشار مثل البشار والعالم اخطو هل الدمع من عيني وانت سلام المؤمن المتكبر خالق من الموت خلاقي حيه علمت علم كل ما في نفسي وأيضا تشوف قدرتك وش فيها من أضربتك يا ربي عن خطوتي لا تختلف رجلي عن خطوتي لا تختلف رجلي يا الله يا عالم خفايا النية فالزيتك رافع عليك يديه وأقول لك يا من خلاك تعظامي أسأل كتاب فرق لذنبه سيّة وأسأل كتاب عطيني مقام سامي بين العراب والعالمة الفوقية ولا تبتليني طالبك بهمومي ترزق سموي راحة النفسية وارجوك تعطيني الثبات الكامل عند المقارع واللقاء والهياء كما صبح للزمان ماريا اطالب كما صبح للزمان ماريا يا الله يا عالم خبايا النيه بذاتك رفع عليك يديه واقول لك يا من خلقت عظامي أسألك تاغفرك لذنبه سيئة الناس بهذا الزمان لا ترحم تهرج بها الرجن يشبه الشبرية تطعن ظهار من جات منها الغلطة ما تتركاه لو غلطتها عفوية حتى بعد لو حاجتي بيدهم كل نمن المعطى ليا هل خصال اللي ربتي عندك وخال بعد مقضيه عندك وخال بعد مقضيه عندك وخال بعد, بعد مقضيه يا الله يا خفايا النيه بذلت لك رفع عليك من خلقت عظامي هسه <تصفيق> كذا ظفر كل ذنب وسياء وبالصلات والدعاء اعمالي وضع علي اللي دايما نخفيه واكتب نهايتها رحلتي في بشرف يرضيك يا وليا هذا مرادي في الزمان ماهي بمزنه تعتبر صيفيه يا الله تقبلها وتقبل قولي يا من خلقت شمسنا والفيح يا الله تقبلها وتقبل قولي يا من خلقت شمسنا والفيح يا من خلقت شمسنا والفيح Ben aldari akurakota bir tad heighta Elkin uldaten 26 dτοen Ira, ben aldari ez arzu dune Ozezia